وَأُلُؤُ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوَلَىٰ بَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إلَّا أَن تَفْعَلُ إلَّا أَن تَفْعَلُ إلَى أَوْلِيَاءِكُمْ مَعْرُوفاً كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ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 فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ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 فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا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 والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيراً والذاكرات أعد الله لهم مغفرة أعد الله لهم مغفرته وأجر عظيماً وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أي يكون له خيره من أمرهم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 وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا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 ترجماً من تشاء ومنهنّ وتأوي إليكَ مَنْ تشاء وَمَنْ بَتَغَيَّتَ مِنْ مَنْ عَزَلَتْ فَلَجُنَاهُ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقْرَأَ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنُ وَيَرْضَىٰنَ بِمَا أَتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا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 إن تبدوا شيئا أو تخوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء, إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن